وقد قيل إن أعظم العبادة انتظار الفرج أعظم العبادة انتظار الفرج وحتى يكون لك شيء من هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغامن فكل فرد منهم تقرب إلى الله بصالح عمله فأحدهم ذكر بره لوالديه، والآخر ذكر وفائه مع الأجير، والثالث ذكر خوفه من الله الذي منعه من أن يأتي المرأة وقد دانت له ما الذي تسأله نفسه نفسك؟ لو كنت أنت رابع الثلاثة، لماذا كنت ستدع الله؟ لو كنت أنت رابع الثلاثة ما بماذا كنت ستدعو الله إذن العاقل يدخر لنفسه عملا صالحا عند الله إذا وسد في قبره وحلت عنه حلت عنه أربطة الكفن وفرغ الملائكة من سؤاله جاءت هذه السهيرة لتكون برحمة الله له عونا أن يكون قبر له روضة من رياض الجنة الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويقول قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وإذا كان الإنسان يدخر لنوائب الدهدر دراهم ودنانير يدفعها هنا وهناك فمن باب أولى أن يدخر ليوم تشيب فيه الولدان أعمالاً صالحة عند رب العالمين قال ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى الذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المؤسنين فرغب جل وعلا في طاعته ودع العباد إلى عبادته وقال ومن يسلم وجهه لله وهو معسن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده وأعانى الله على قوله والموفق والهادي الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين